الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين يا كانعبد و اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المنيم <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <ألف> <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّينَ أَلِفْ لَمِّينَ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذَلِكَ الكِتابونَا رَيبَسيهِهُ دَ مِن المُتَّقِين ذَلِكَ الكِتابناَا رَيبَسيهِه دَل مِنْ مَُّقِينَّنَ يُؤمِونَ بِالعَبِ وَيُوقمُون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 11. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم, أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 12. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم, أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله علي قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله علي قلوبهم وعلى سمعهم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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ آمَنُوا وَمَا يخْدَعونَ إِللاا أَن فُسَهُم وَماَا يشعرون يُخَادونَ اللهَّه والَّذينَ آممَنُ وَماَا يَخْدَعون إِللاا وَمَا يشعرون يُخادونَ اللهه والَّذينَ آممَنون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُم عَذابُ أَدمٌ بِمَا كانَوا يَكْذِبُ وَإِذَا قِيلَ لَهُم لا تُفْسِدُوا فِي الأْرضِ قَُ إِ مَا نَحنُ مُصْلِحُون وَإذاَا قِيلَ لَهُم لا تُفْسِدُوا فِي الأرْرضِ قَُ إِ مَا نَحْنُ مُصْلِحُ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 اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما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 فَمَا أَضَاءَ أَطْمَاحُهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي فَمَا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ صُمٌّ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 يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق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 مَا شَْفِيهِ وَإِذاَا أَْلَم عَلَيهِمْ قَامُوا وَلَغُ شَ أَ اللَّهُلَذَهَبَ بِسَنْعَيْهِمْ وَأَبَصَارِهِ إِ اللهَّ عَلَ كُن لِشَيء قَدِي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 إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَهُ شَأْنُ اللَّهِ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا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 ودعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة فاتوا بسورة مثله ودعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم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 كُلمَا رزقُ مِنْهامثَمََةِْ من بِزقَن قالوا هذا الذيذ رزِقَنَا قالوا هذا الذيذ رزِقناَا مِنْ قَضَلُ وَأُتُ بِهِ مُتَشابِهَا وَلَهُم فيِيهَا أَسْوادُ مُطَهَرَ وَهُمْ فيِيهَا خَالدُ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 وا هذا الذي رزِقناَا مِنْ قَذَلُ وَأُتُ بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُم فِيهَا أَزْوَاجُ مُطَهَرَ وَهُمْ فيِيهَا خَالِدُ وَذَشِّر الَّذلََ آممَنُوا عَمِلُ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَم.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 يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يَضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا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 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأخياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأخياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون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 وَيُسَبِّحُ قُدِّمَاءُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ وَلَئِنْ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم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 انتا العليم الحكيم قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قالوا سبحانك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 قلَ أَلَمْ أَقُلَّكُمْ إِن عَلَمُ غَيبَ السَّمواتِ وَالْأَرْرض وَآلَم وَأَلَم مَا تُبَدُونَ وَماَاكُنْ تُمْ تَكتُم قلَ يَ آدَمُ أَنْ بِهُُمْ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 قال يا آدم بأسمائهم فلما بأسمائهم قال أَلَمْ يُؤَلِّفْ بَيْنَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ ثَمَرَاتٍ رِّزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ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 وَيقُلْنا للِمَلائِكَ تِستدُول لِ آدمَمَ فَسَجدوا إللاا إِل سَأَبَ وَاسْتَكْبرَرَ وَوكَانَ منِنكافِرين وَإِقُلناَا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 فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض وَلَكُمْ ولكم في الأرض مستقرون ومكاع إلى حين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 إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَاوفُوا بِعَهْدِي اوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونْ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 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة و فَاتَّقُوا اللَّهَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ أَتَأمرونّ سَبِي بِّ وَتَن صَولاء فُسَكُمْ وَأَنتُم تَتلونَ الكتاب أَفَلَا تَعقِلون تَأمرونّ سَبِي بِّ وَتَن صَولَاء فُسَكُمْ وَأَنتُم تَتلونَ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 وَالسَّعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَالسَّعِينُ بِالصَّبْرِ وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَٰةِ وَاسْتَعنُوا بِالصَّظَرِ وَالصَّلَ وَإِمهَا لَكَذَةٌ إِللاا عَلَ الْخاشِعي إِللاا عَلَ الْخاشِع الذيذينَ يَبّونَ أَمهُم مُ ل الذين يظنون ان انهم ملاقو ربهم وانهم وان انهم اليه راجعون الذين يظنون انهم ملاقو ربهم الذيذينَ يَظّونَ أَنَّهُ مُل قُ رَبِّهِم وَأَهُم وَأَنَّهُ إلَهِ راجعون الذيذينَ يَبُُّونَ أََّهُ مُل قُ الذيَّذينَ يَظُونَ أَنَّهُ مُلَاقُ رَبِّهِم وَأَنَّهُم وَأَنهُم إلَيهِ راجعون ييا غَنِي إسْرَاءِ لَكُرُون عَمَكَِ الَّت أَنَّ عَنْتُ عَلَيْْكُمْ وَأَن وانني فضلتكم على العالمين ويا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم وانني فضلتكم على العالمين ويا بني اسرائيل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 ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يطغون منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وَذَبِّحونَ أَدَنَا أَكُمْ وَيَْتَحونَ نِسَ أَكُمْ وَفيِي ذَالِِكُمْ بَل أُِّ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 وَبِّكُم عَظِي وَإِذْنجَينكُم مِن آلكِ الرَّعونَ يَسونَكُمْ سُ العذَ يُذَبِّحونَ أَذَنَا أَكُمْ وَيَْتَحيونَ لِسَ أَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَل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 وأغرطنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ فرطنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرطنا آل فرعون وأنتم تنظرون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 وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ بَعْدَهُ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بعد ذلك لعلكم ثَُّا صُونَ عَكُمِم بعد ذَلِكَ لاعََّكُ تَشْكُون بعد ذَلِكَ عَكُم تَشْكُرون فإِذْ آتَين موسَلكتَاجَو الْفَرقَانَ لعََّكُمْ تَهتَدُ فإِذْ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 إنه هو التواب الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتحاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل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 وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا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 باسنَكُم بعد مَوتِكم لاَّك تَشكُرون ثمَُّ بَثنَكُم م بعدموتِكُ لاك تَشكُرون ثمَُّ بَثنَكُم بعد مَوتِكُ لاك تَشكُرون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 وَظَلَّلناَا عَلَْكُم الغَمامَ وَأَنزَلناَا عَلَكُمُ الْمَنَّ وَسَّنو كلُل مِ طَيِّبَكِ مَا رَزَقناَاكُمْ وَماَا ظَلَمَ وَماَا ظَلَمُونَ وَلَك كَانُوا أَن فُسَهُم وَظَللناَا عَلَكُم الغَمامَ وَأَن زَلناَا عَلَكُممَنَّ وَسَّنوكُل مِ طَيِّْ باكِ مَا رَزَقَناكُمْ وَماَا ظَلَمونَ وَماَا ظَلَمونَ وَلَك كَوا أَنْ فُسَهُم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 فَبَدَّ الذي نَ غَدَموا قَوولًا غَيْرَ الذي قِلَ لَهُْ فَأَنزَلناَا عََّ نَ غَدَمُ ر جَزَم مِنَ السَّماءِ بِمَاكَهُ يَفْسُقُون فَبَددََّّ نَ غَدَمُوا قَوولًا غَيرَ الذي قِلَ لَم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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون, ويقتلون النبين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقَاتِلُونَ وَيَقْتُلُونَ, ويقتلون النَّبِيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يعتدون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 ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصالحين من امن من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فإِذْ أَخزْناَ مثَاقَكُمْ وَرَفَعنَا فَقَكُم الطُورَ خذُ مَا آتَينَاكُمْ خذُمَا آتَينَاكُمْ بِقُووَةِ وَذكُرُ مَا فِيهِ عَكُمْ تَتَّقُون فإِذْ أَخَذْنَا مِن لسَاقَكُمْ وَرَفَعنَا فَْقَكُم الطُورَخذُ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 م تَوََّْتُم مِمْ بعدَِ ذلكَِك فَلَولَا فَبلنُ اللهَّ عَلَيكُم وَرَحمَتُهُ لَكُمْ تُمْ مِنَ الْخَاسِِريل أُفْتُمََّ تَوَلَْتُم مِنْ بعد ذلكَلِك فَلَهُ لا صَطْنُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ تُمِنُّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَد عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم, فقلنا لهم كونوا قردة خاسبين ولقد علمتم الذين في السبت فقلنا فَقُلْنا لَهم كُ قَِدَةً خاصِين فَجَعلناهَا نَكَلَ لِمَا بََّ يَدَيْهَا وَمَا خَلفَهاَا وَمَووعيضًا وَمَووعرَةً فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة وموعظة للمتقين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة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 قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فاسعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن مَا لَوْنُهَا قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع اللونها صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع اللونها صفراء فاقع اللونها تسون ناظرين قالوا ادع لنا ربك يبي لنا ما هي ان البقره شافه علينا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 سَيْرُ الْأَرْضِ وَلَا تَسْكُنُ حَرَكَةٌ مُسَلَّمَةٌ لَاشِيَةٌ فِيهَا قَالَ أَنَا جِئْتُ بِالْحَقِّ فذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُونَ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تَسِيرُ الْأَرْضُ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةً لَاشِيَةً فِيهَا قَالَ أَنَا جِئْتُ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُونَ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلتُم نَفْسَ فَدَّرَأتُم فِيهَا واللَّهُ مُخْردُ مَا كُْ تُم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 فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون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 منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ من بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأنهار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 وَإِذَا نَطَقَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ لهم عند ربكم افلا تعقلون واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلى بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم قُلُوَ اتَّحَدُثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَادُّوكُمْ لِيُحَادُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمنا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 أَولا يعمونَ أَن نَ اللهَّه يعمُ ماَا يُصِونَ وَماَا يعلنُونأَول يعمونَ أَن نَ اللهَّه يعَدَمُ ماَا يصونَ وَماَا أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانه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 وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّون فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِم ثم يقولون, ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَيْلٌ لَهُمْ إِنَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ ثم يقولون هذا مِنْ عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما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 وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَقَالُوا انْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُم عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ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 ام تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئه واحاطت به خطيئته واحاطت به خطيئته فاولائك فاولا أصحاب النار هم فيها خالدون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته وأحاطت به خطيئته فأولا فأولائك أصحابنا هم فيها خالدون بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته وأحاطت به خطيئة أتهو فأولائك فأولائك أصحابنا هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولائك ايك اصحاب الجنه هم فيها خالدون والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اولئك اصحاب الجنة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 أخذنا من ميتاقبني إسرائيلا لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذل قربا واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا واقموا الصلاه واتوا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِن سَاقِبْنَا إِسْرَاءَ إِلَى لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَأَتِمُّوا الْكُرْدَهَ وَلِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ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 اِذْ أَخَذْنَا مِنْ ثِقَاكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ وَإِذْ أَخذْنَا مِن ثَاقَكُمْ لا تَسِكُونَ دِمَا أَكُم وَلَا تُخِْجُونَ أَنْفُسَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَن فُسَكُمْ مِن دِارِكُمْ ثمَُّا أَقرْتُم وَأَنتُمْ تشهدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ صَالِحِكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ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 أتؤوكم أسرى تفادوهم وهو محرر عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة إلا خزي في الحياة الدنيا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 وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ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 وَأَنَّ اللَّهَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ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 فاما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وَمَ اللهَّهُ بِغافِل عََّا تَعمَلُون أُلَاائِكَ الذي نَشْتَرَ الْ الحَي تَدٌّ يَا فيِآخَِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الععْذاَابُ وَلَاهُ يصَرون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 ففَكُل م جَاءكُمْ رَسُول بِمَا ل تَهُوأَ قُسُقُ مُستَكْْبَرْتُم فَفَرنقَ كَذذَّبَةُم وَفَيقًا تَقُتُلون وَلَ قَدَ آتَنا مُسَلكِتابَابَ وَقَفَّينَا مِنْ بعدَِْهِ بُِسُل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 بل اللَّهُ الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون أقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم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 ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَتُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَو بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغِيًّا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يشاء عَلَ مَْ يَشَاءُ مِنْ ععَبَادٍ فَبَاءُ بِغَبَضٍ عَلَى غَضَب وَلِكَافِرينَ عَذَابُم مُهِ بِسَّ مَشْتَرَ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَي أن يَكْفرُ ان يكفروا بما انزل الله بغير ان نزل الله من فضله على من يشاء على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين بِأَسَاءَشْتَرَوا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكفُرُوا أَن يَكفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَدَاءُوا بِغَضَ بٍم عَلَى غَضَضَ وَلِمكَافِرينَ عَذَابُم مُهين وَإذاَا قِيلَ لَهُم آمِنُهُ بِمَا أَزَ لَ اللهَّهُ قالَاوا نُؤمِنُ بِمَااءُزِل عَلَينَا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 قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ من قبل إِن قَدْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَولقَدَجَ أَكُم مُوسَابِغَييناتِ ثمَُّ التَّخَُمُ الْ الععجَلَ مِنْ بعدِهِ وَأَنتُم غَالِمونون وَلَقَدْ جَاءَكُمُ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ سَاقِكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ سَاقِكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ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 ناس فتمنو الموت فتمنو الموت ان كنتم صادقين قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصه فانصت من دون الناس فتمنو الموت فتمنو الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم احرصا الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم يود احدهم لو يعمروا الف سنه وما هو بمزحزهه من العذاب اي عمر وَنَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْدُ أَحَدُهُمْ يَوْدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أن يعمر والله بصير بما يعملون فلتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم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 يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَا تَجِدُ لَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حياة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 فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى وهدى وبشرى للمؤمنين قل من كان عدوا ولجبريل فإنه نزله على قلبك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 فإنه نزلَهُ على قلبِكَ بإذنِ اللهِ مُصَدِّقًا لما بينَ يديهِ وهُدًى وبُشرى وهُدًى وبُشرى للمؤمنينَ من كانَ عدوًّا للهِ وملائكتهِ ورسلهِ وجبريلٍ وميكائيلَ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 وما يكفر بها إلا الفاسقون ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون ولقد أنزلنا إليك آيات بينات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 بل أكثرهم لا يؤمنون أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل أكثرهم لا يؤمنون وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ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 نَبَذَ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم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 ولقد علموا لمن اشتراه مَا لَهُ في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تكل الشياطين على ملك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 وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ من خَلَاقٌ وَلَبِئْسَ مَا شَرِبُوا بِهِ أَنفُسُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتَّبِعُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مَلِكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ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 لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقون مثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون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 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا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 أَمُوذُ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يشاء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 فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا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 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قمُ الصَّلَةَ وَآتُ الزَّكاتَ وَماَا تُقَدّموا لِأَن فُسِكُم مِن خَييرٍ تَجدهُ عِنندَ اللهَّ إِ اللهَّهَ بِمَا تَعمللونَ بَص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 تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى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 اللهَّهُ يَحكُمُ بَينَهُم يَمَ القِيامَةِ فيِي مَا كانَُوا فِيه ياخْتَلِفُون وَقَاتِ يَهود لَسَةٍ النَّصَار على شيءَيْ وَقاللَة النَّصَارلَْسَة يَهودُ على شَيئٍ وَهُمْ يطْلُونَ الكت كَذَلِكَ قالَاَّينَ ل علممونَ مِمثل قَِْهِمْ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 هُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ سَاجِدًا لِلَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين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 بَده السَّماواتِ وَالْأَضِ وَإِذاَا قَضَ أَمْرَ فَإِنَّ ماَا يَقُولُ لَ فَإَِّ ماَا يَقولُولُ لَهُ كُ فَيَكُ بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرضِ وَإِذاَا قَضَ أَمْرَ فَإِنَّ ماَا يَقُول فانما يقول لهو كن فيكون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له فانما يقول لهو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 اَقْصَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ إِنَّا أَقْصَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ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 وَأَّ فَبْلتُكُمْ على العالممين يَذَنِي إسْراءِ لَذكُر نِعممَتََِِّ أَنْ أَمْ تُ عَلَيْكُمْ وَأَنّ فَبللتُكُمْ وَأَنّ فَبلتُكُم على العالممين وَالاتَّقُوا يَوْمَ ل تَجَزلَفْسٌُ أَن نَفْسٍِ, نفس شَيْئَ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا تنفعها شفاعه ولا هم نصرون واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا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 قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم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 وَأَئِذَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَإِجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مصلى وَأَئِذَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرْ بَيْتِي أُطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ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 وَرِزْقًا أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالُوا وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْتَعُهُ قَلِيلًا فَأَمْتَعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أُضَرُّهُ إِلَى عَذَابٍ نَّارٍ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 وَلَوَمَن كَفَرَ فَأَمْتِعُهُ قَلِيلاَ فَأَمْتِعُهُ قَلِيلاَ ثُمَّ أُطْرُهُ إِلَى عَذَابٍ نَّكير وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَالَّذِينَ آتَوا أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مِمَّنْ آمَنَ منهم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالُوا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أُضَرُّهُ إِلَى عَذَابٍ نَارٍ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 رَبَّنَا وَبَعَثْتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ انك انت العزيز الحكيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك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 وََا قدَسْطَفَعنَاهُ فيِي الدُّنيَا وَإِهُ فِيآخِرَةِ لَ مِنَ سفه نفسه ولقد في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصَّالِحين وَمَي يَغَبُ عَ مَِّ إذَرَهِ مَ إِللاا مَنْ سَفِهَا نَفْسَم وَلَا قَْطَفَعنَاهُ فِي الدُّنياَا وَإِهُ فِيآخَِةِ لَ مِنَ الصَّالحين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 اذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إن الله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 يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ افْتَضَى لَكُمْ دِينًا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَا لَكُمُ الدِّينِ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِهِ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 مْ كُ تُم شُهَدَ أَإِذْ حَضْرَ يَعْقُوبَمَوْتُ إِذ قالَالَ لِبَنِي إِدقالَالَ لِبَنه مَا تَعْبُدُونَ مِنْ ذَعْدِيقالَاالوا نَعْبُدُ إِلَهَكَوإِلَهَا آذَائِكَ إذَرَهِيمَ وَإِسمَاعلَ وَإِسحَاقَ إِلَهَ وَ حِدَا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ اذْكُرُوا اللَّهَ ۖ يَبْلُغَنَّكُم مَا تَعْبُدُونَ مِن بعدي قالوا نَعبُدُ إلَهكَ وَإِلَهَا آضَ إِكَ إضَرَهم وَإِسمائلَ وَإِسحاقَ إِلَهُ وَحِيدَا إلَ هَوْ وَاحِيدَ وَنَحْن لَهُ مُسلْمُون إِللكَأََُّةُم قَد خلت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 وقالوا كونوا يهودا او نصارى تهتدوا قل بل منة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقالوا كونوا يهودا او نصارى تهتدوا قل بل منة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقالوا كونوا نصارى تهتدوا بلَْمِلَّ تَ إِبرهِ مَحَمفَ وَماَا كانَانَ منِنْ المُشكين قُ آممَ بَِّهِ وَماَا أُنزِ لَ إليلى وَماَا أُنزِل إلَ إبهِي وَماَا أُنزِلَ إى إبَرهِي مَوإِسماعلَ وَإِسحاقَ وَعقُوبَ وَالْأَسْبَاقِ وَماَا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 قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُنْزِلَ إِلَى النَّبِيِّينَ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ هُوَ الْحَقُّ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 صبغه الله ومن احسن من الله صبغه له عابدون صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أقول أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبَرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وما الله بغافل عن ما تعملون تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا هودا أو قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ